استطعما أهلها فأبوا يضيفوهما فوجدا فيها فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت نتخذت عليه اجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبعك بتاوي ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيان وكفر فأردنا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 له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فاتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها, وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قالوا يا ذا القرنين إما أن تعذب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 اتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا كذلك وقد حطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا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 فيه ربي خير فآينوني بقوه نجعل بينكم وبينهم ردما آتوني زبر الحديد حتى اذا سواه بين الصدفين قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال آتوني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 فَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَيْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِن دُنْيا أُولِيَاء إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِلَخْسَرِينَ أَعْمَالَ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسِبُونَ وَهُمْ يَحْسِبُونَ أن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 ورسلي زواء إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات كانت لهم جنات الفردوس نزلا قال فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما, أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك وَلَا يشرك بِعِبَادَةِ ربه أحدا كاف هيعين صاد ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهنى العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولمكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من وراء وكانت امراتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني, يرثني ويرث منا ليحكم واجعل هو رب ربي رفيعا يا زكريا ان نبشرك بغلام اسمه يحيى اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا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 فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا قال انما انا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت لا يكون لغلام ولم يمسسني بشر ولمك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا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 قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع نخلة تساقط عليك رقبا جنيا فكني واشربي وقذي عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي, فقولي إن إني نذرت للرحمن صوما فلنكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فنيا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ وما كان فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبيا قال إن أعطني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مبارك اينما كنت وأوصاني بالصلاة, والزكاة واوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي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 سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له فإنما يقول له كن فيكون وأن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم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 النبي اذ قال لابيه يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا ابتي اني قد جاءني من العلم ما لم ياتك فاتبعني فاتهني اهدك صراطا سويا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 يا إبراهيم لئن لم تنتهي ارجمنك وهجرني مليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدعون بندون الله وأدعو ربي وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا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 وقربناه نجيا ووهبنا لَهُ من رحمتنا أَخَاهُ هارون نَبِيًّا واذكر فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صادق الْوَعْدِ إِنَّهُ كَانَ صَادِقًا الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نبيئا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 ترحم إذا تذنا عليهم ايات الرحمن خروا سجدا, خروا سجدا, خروا سجدا وبكيا فَقَالَ فَمِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ نَضَاعُ الصَّلَاةِ وَالتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ وَالتَّبَعُ الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَآ إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَآئِكَ فَأُولَآئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُضَّمُونَ شَيْئًا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 نا خلقناه من قبل ولم يكن شيئا فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لنزعن من كل شيء عنهم أيهم أشد دعا الرحمن الرحمانعتي ثم لنا أعلم بالذين هم اولى بها صليا وان منكم الا واردها وان منكم واردها كان على ربك حتما مقضيَّا، ثم نُنَجِّ الَّذِينَ التَّقَوَّنَ ذرُ الظالمين, الظَّالِمِينَ فِيهَا جُثِيَّةٌ، وَإِذَا تُتَلَّعَ لَهِمُ آيَةٌ بَيْنَ تِينَ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا. قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا وكما هلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثا هم أحسن أثاثا ورئيا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعيث اهدنا الصراق المستقيم صراق الذين أنعمت عليهم غين المغدوب عليهم ولا الدالين كان في الضلالة فليمدد له حتى إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب, إما العذاب وإما الساعه فسيعلمون, فسيعلمون من هو شر مكانا واضعف جودا ويزيد الله الذين اهتدوا هدى والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير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 ونرثه ما يقول وياتينا فردا واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا, ليكونوا لهم عزا كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤذهم أذى فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا يوم نحشر المتقين إلى الرحمن وفدا ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا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 وَتَشَقَّقَ الْأَرْضُ وَتَخَرَّ الْجِبَالُ هَدًّا أَدْعُوا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا إِن كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَنِ إِلَّا رحما عبدها لقد احصاهم وعدهم عدا وكلهم آتي يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فإن إنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين لتبشر به المتقين وتنذر به قوما الا وكم هلكنا قبلهم من قر هل تحس منهم من احد او تسمع لهم ركزا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 من شر ما خلق ومن شر باسق إذا وقب ومن شر نفاثاث في العقد ومن شر حاسد إذا حسد قل عوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس